تعجب تعجب تعجب بل تتالم بل تتالم, تتألم،, تتألم. بل يعتصر القلب بل يعتصر القلب. القلب عندما ترمى ترن نصرانيه في القضايا المصيريه لاهل الحق والسنه في القضايا المصيريه لاهل الحق والسنه فعلاما تخالفونه وتزعمون أنكم تحبونه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال لا أؤمنهم إذ خولهم الله ولا أدنيهم إذ أبعدهم وأقصاهم الله أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في خلافة عمر اتخذ كاتبا نصرانيا يكتب الرسائل هذا الكاتب كان, كان حسن الخط فعلم بذلك عمر رضي الله تعالى عنه فأمر أبا موسى أن يطرد هذا الكاتب وقال مقولته التي هي من مشكات النبوة قال لا أؤمنهم إذ خولهم الله ولا أدنيهم إذ أبعدهم واقصاهم الله الله أكبر هكذا كانوا وعندما كانوا كذلك انظروا إلى حالهم من العز في الدنيا والرفع في الاخره غفر فيك رايه التوحيد رغم ان في الشرك والتنديد غفر فيك صفاقه واصدحي في الكون بالتغريد أفرفي يا راية التوحيد رغم أن في الحب والتنديد أفرفي خباقة في شمم واصدحي في الكون بالتغريد يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه ومن ولا أما بعد تعجب بل تتألم بل يعتصر القلب عندما ترى النصرانية يستشار في القضايا المصيرية لأهل الحق والسنة ويؤتى بهم في القنوات وعلى الفضائيات في برنامج تلو برنامج وتطرح عليهم الأسئلة ما رأيكم وما ما موقفكم يحدث كل هذا وكأن الأمر لا شيء فيه وما نعلم أنه الفاجعة بل الداهية لأنه يصادم نص القرآن ويخالف مخالفة صريحة لنص القرآن والسنة وإجماع الأمة ما القرآن فقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا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 لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غيركم من غير أهل الإيمان من غير أهل الحق والسنة البطانة من بطانة الثوب الذي يكون لاصقاً بالبدن والجسم فالبطانة الذي يكون لصيقاً بالإنسان قريباً منه يطلعه على أسراره ينهى الله تبارك وتعالى المؤمنين ان يتخذوا بطانه من غيرهم يظهرونهم على اسرارهم او يولونهم بعض الاعمال الاسلاميه لما لما لما نهانا الله تبارك وتعالى عن ذلك قال ربنا تبارك وتعالى لا يaelونكم خبالا لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون لا يقصرون في حصول المشقة والضرر عليكم مجتهدون في الفساد والإفساد والسعي في الفتنة لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يتمنون ما يشق عليكم أي العنت المشقة والتعب يتمنون هذا لكم يتمنون ما يشق عليكم ويودون إذا أكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر بدت في كلماتهم وظهرت على أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أي من الحقد عليكم والحسد لكم والبغضاء لدينكم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون الله أكبر هذه رحمة الله رحمة الله بأهل الإيمان أن بين لهم هذه الآيات بين ما في مكنوناتي وضمائري وقلوب أعدائنا تجاهنا الله خلق الخلق ويعلم ما في قلوبهم وما في صدورهم كفانا مؤنة البحث فبين أعداءنا وفضحهم لنا بل وذكر ما في قلوبهم تجاهنا بعد ذلك قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون إن كان لكم عقل وبصيره وكم وكم في بلاد أهل الحق والسنة من مستشارين من وبطانة من أصحاب العقائد الضالة والمذاهب المنحرفه التي تنتسب للإسلام زورا وكذبا بطانا من الكافرين وبطانا من اهل الضلال فلذلك وصل الحال بنا الى ما نحن عليه للاسف الشديد اما إن رجعنا إلى سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فهل وجدتم أو قرأتم أنه استشار احدا من الكافرين اليهود كانوا يعيشون في المدينة وبعض العرب كانوا من المشركين لم يدخلوا في الإسلام وكانوا يسكنون المدينة هل هل استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا منهم في اي امر او قضيه ابدا ما استشارهم ابدا فعلام تخالفونه وتزعمون انكم تحبونه فليحذر الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهاكم عنه عَنْهُ واتقوا الله اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَهَذِهِ الأمة جاء أبو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل استشار أحدا من الكافرين جاء عمر بعد أبي بكر جاء عثمان جاء علي جاء عمر بعد أبي بكر جاء عثمان جاء علي والدولة الأمة جاءت الدولة الأموية والعباسية وهكذا وهكذا اجماع الأمة هل سمعتم انهم كانوا يستشيرون اهل الذمه الذين كانوا يعيشون في الدوله الاسلاميه يستشيرون اليهود او يستشيرون النصارى او يستشيرون المجوس أو ابدا او يستشيرون الفرق الضاله ابو موسى الاشعري رضي الله عنه في خلافه عمر اتخذ كاتبا نصرانيا يكتب الرسائل هذا الكاتب كان كان حسن الخط فعلم بذلك عمر رضي الله تعالى عنه فامر ابا موسى ان يطرد هذا الكاتب وقال مقولته التي هي من مشكات النبوة قال لا أؤمنهم إذ خونهم الله ولا أدنيهم إذ أبعدهم وأقصاهم الله الله أكبر, الله أكبر. أكبر. هكذا كانوا وعندما كانوا كذلك انظروا إلى حالهم من العز في الدنيا والرفع في الآخرة وعندما خالفناهم انظروا إلى حالنا نسأل الله العافية والسلامة واستمع أخي إلى هذا الحديث العظيم الجليل الذي يصور حالنا تصويرا دقيقا بل من يعيش بيننا لا يستطيع أن يصور حالنا مثل ما صور رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمير وينطق فيها الرويبضة قيل ومن رويبضه قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه حالتنا هذا حالنا وهذا الحديث سيأتي على الناس زمان سيأتي على الناس سنوات خداعات في رواية أخرى بين يدي الساعة أي قرب الساعة هذه السنوات الخداعات تنطق الرويبضة الرجل التافه الرجل التافه يتكلم في أمر العامة وهل أجفه من نصراني يتكلم في القضايا المصيرية لأهل الحق والسنة متى للأسف الشديد متى حدث هذا عندما عندما أقصينا وأبعدنا شرع ربنا عن حياتنا فتخبطنا هذا التخبط للأسف الشديد فتخبطنا هذا التخبط هذا هو ديننا وشرعنا وهذا الأمر الذي قلنا يطبقه أو تطبقه كل الدول في هذا العصر هذه الدول الغربية النصرانية فيها ملايين من المسلمين هل سمعتم انهم يشاورون المسلمين في قضاياهم في قضايا تلك الدول الدول النصرانية امريكا فيها ملايين من المسلمين هل يشاورونهم الهند اكثر من مئة مليون مسلم هل يشاورونهم الصين اكثر من مئة وخمسين مليون مسلم هل يشاورونهم وهكذا هذا الذي ذكرناه مؤخرا لا نستند إليه ولا نعتمد عليه إنما نحن لنا شرعنا كتاب ربنا وسنة, النبي وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي سلفنا الصالح فمتى ما تمسكنا عشنا اعزه في الدنيا سعداء في الآخرة بين يدي الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حال أهل الحق والسنة وأن يبدل حالهم إلى أحسن حال نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك يوم في ساحها بالكافرين الجنات O, في سبيل الله van رايتي verhef je de eenheid en Hadati, van de wereld. En ik wil het niet weten. Ik wil het niet عنك غبار الذل قومي يا امه التوحيد قومي وارفعي للحق رايته ولا تترددي كلا الشهادة ذاك نجم محمد يا أمة وحد قومي وانفضي عنك غبار الثل قومي وانفضي قومي يا أمة وحد قومي وانفضي عنك غبار الثل قومي وانفضي وختاما نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وترقبونا في إصدارنا القادم